يا ربنا لك الصلاه والحمد من كل الحياة يا رب والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ومانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياء من زهرة على الرسول لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياء من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يدا من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يدا يا ربنا يا لك الصلبة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل يا رحمة للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يدانك محمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوف كل العالمين حمدا لما تعطي يدانك بكل ما تحيى الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيى الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب وكلنا کلونا ندعو لکال صلاه و الحمد كل